أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 اللسائلين إذ قالوا لأوسف وأخوه أحب إلى أبنا منا ونحن عصبة إن أبنا لفي ضلال مبين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 يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني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 فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أباهم أن يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وَلَا أَن تَبِي مُؤْمِنٍ لَنَا وَلَن كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَنِيصِهِ بِدَنِ كَذِبٍ قَالَ بَلْسَوَلَتْ لَكُمْ أَمْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَدْرٌ جَمِيلٌ والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدناد وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين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 والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين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 وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَآهُ طَفَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكِ إِنَّ كَيْدَكِ عَظِيمٌ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نصوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها فِي في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأو وأتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل وَاحِدَةٍ منهن سكينا يقينوا وطالت خرج عليهن فلما راينه اكبرناه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم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 قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم اصب اليهن واكن من الجاهلين فاستجاب ربه فصرف عنه كيدهم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 اراني اعصر خمرا وقال الاخر إني اراني أحمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبّتكم بتأويه قبل أي يأتيكما ذلكما مما علمني ربي تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب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 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أن الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ثم يتموها أنتم وأبائكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدو إياه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 يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأ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 فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُم مَّا ادْرَا وَتَّنَ يُوسُفَ عَنَّ نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصخص الحق أنا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن ولم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي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 ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني لكم من أبيكم ألا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون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 اَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزُوهُ بِجِهَازِهِمْ جَاءَ السِّقَايَةُ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَاءَ السِّقَايَةُ فِي رَحْلِ أَخِيهِ فَمَا أَذَنَّ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَفَارِقُونَ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك والمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم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 كذلك كدنا ليوصف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل في علم علم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 عزيزنا انه له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان خذ الا من وجدنا متاعنا عنده إن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 أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغلب حافظين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 عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قَالَ تَعَالَى تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَبًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْجُهَّالِ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 العزيز مسنا استنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجان وجئنا مزجات فاوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم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 ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا كالله إنك لفي ضلالك القديم فلما البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم انني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجبا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا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 ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين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 تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.